وقال موسى ربنا إنك أتيت في العون وملأه زينة وأمال في الحياة الدنيا وأمال في الحياة ربنا ليضل سبيلك ربنا قم على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآلي.